أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَلَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا وَلَقَدْ خَرْفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِذَكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُمْ كما إلى ذي العرش سبحانه عما علواً كبيرا. تسبح لَهُ ইবুতর পুরোনহ সব তুই সব অলিহ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 وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهم وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا أُنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فضلوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعثون خلقا جديدا